ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا لفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا لشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفق افتراه وَأَعَانَهُ عليه قولا آخرون، فقد جاءوا الظلم وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيهم لا عليه بكرته وأصيلة. قل أزلوا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 مَعُونَ نَذِيرًا أَوْ يُلقى إليك نَزٌ أَوْ تَكُون لَجَنَّة يَأكُلُ مِنَّا وَقَال الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا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 Jannah tin tajri min tachtihal anhaar Wajajal laka kusura Bel kathabu bil saaati wa aadadana Limen kathab bil saaati sariira لا تكن يظن وزفيرا واذا ان منها بكنا ضيقا مقرنين دعوا هنالك سبورا لا تدعوا يوما سبورا واحدا ودعوا سبورا كثيرا قُلْ أَدَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَوْمُ جَزَاءٍ أَوْ وَضِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول انتم اضللتم عبادها اولئك امم ضلوا السبيل قالوا صبحك كما كان يم ليلا ان تتخذ ما كان يم بيلنا ان تتخذ من دون من اولياء ولكن متى تنتهم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 لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين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 اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقاق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 فَقُلْ اِذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً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 وَلَـنْقَذَ اتَّو عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّنَا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا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 وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ انهم الا كالانعام بل هم اظلوا سبيله تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قَبَضْنَا إِلَيْنا قَبضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلنا مِنَ السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة مَّيْتًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ خلقنا فَأَنبَتْنَا بِهِ كثيرا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 عْتَمُسْتَ قُرْآنًا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنسَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وَنَيْمَ امْصَالُ ذَلِكَ يَلْقَى السَّامَا يُضَافُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ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 والذين يقولون ربنا غبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اولائك يجزون الغفره بما صبروا ويلقومن فيها تحيه والسلاما خالدين فيها حسنا مستقرا ومقاما قل ما يعبد بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما